سَائِهِم مَّا هُمْ نَائِمَاتُهُمْ إِن أُمَّهَاتُهُمْ إِلَّا اللَّائِي وَلَدْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غفور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 ان الذين يحدثون الله ورسوله كبتر كبتوا كما كبتا الذين من قبرهم وقد ازلنا ايات بينات وللكافرين عذاب مهين. يَوْمَ يَبَعثُهُم اللهَّهُ جَمع فَيُنَبِّئُهُ بِمَا عَمِلُ أَحصَهُ اللهَّ وَنَسُ واللَّهُ عَى كُلِّ شيءَي شَهيدًا أَلَ تَرَ أن اللهَّه يَعلمم ماَا فيِ السَّمواتِ وَماَا فِي الأرض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 119. وتناجوا بالبر والتقوى واتقوا الله الذي إليه تحشرون 110. إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله وعلى الله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 إنهم ساء ما كانوا يعملون اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله فلهم عذاب مهين لا تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا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 111. استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون 112. إن الذين يحدون الله ورسوله أولئك في الأذلين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 وَلَ كانَوا أَبَ أَهُمْ أَوْ أَبنَا أَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عشَتَهُمْ أُلائِكَ كَتَبَ فيِي قُلُوبِهِمُإمَانَ وَأَيَدَهُ بِرُوح منه ويدخلهم جنات تجري مِنْ وَيُدْخِلُهُمْ جََّاتِ تَجرْ مِن تَ تحتِهَاأَنهَا رُخَالدِينَ فيِيهَا. رَضِيَ الله عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ أُولَئِكَ حِزْبُ اللَّهِ أَلَا إِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ سَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ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 وَمَا آتَاكَ رَسُولُهُ مِنْ خَطَرٍ فَمَا أَوْجَفْتُمْ فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ قَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ وَلَكِنَّ اللَّهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهُ وَلَكِنَّ اللَّهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهُ عَلَى من يشاء 119. والله على كل شيء قدير 110. ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى, القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم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 يَتَّقُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا وَيَنصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ وَالَّذِينَ تَبَوَّأُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ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 لَئِنْ أُخْرِجُوا لَا يَخْرُجُونَ مَعَهُمْ وَلَئِن قُوتِلُوا لَا يَنْصُرُونَهُمْ وَلَئِن نَصَرُوهُمْ لَيُوَلُنَّ الْأَدْبَارَ وَلَئِن نَصَرُوهُمْ لَيُوَلُنَّ الْأَدْبَارَ ثُمَّ لَا يُنْصَرُونَ لَأَنْتُم أَشَدُّ رَهْبَةً فِي صُدُورِهِمْ مِنَ اللَّهِ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 إ يَذقَفُوكُم يكُونوا لَكُم عَْدَ أَ وَيَبِسُطُ إلَيكُمْ أَذَهُم وَلسِنَتَهُم وَيَبِسُطُ إلَكُمْ أَدَهُم وَأَلسِنَتَهُم بِالسِ وَوَدُّ وََدُّ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 ومن يتول فإن الله هو الغلي الحميد عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة والله قدير والله غفور رحيم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 يا ايها الذين امنوا اذا جاءكم المؤمنات مهاجرات اذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فانتحنوهن الله اعلم بايمانهن فان علمتموهن مؤمنات فلا لَا حُنثٌ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ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 فعاقبتم فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون يا أيها النبي إذا جاءوا الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ على أَنْ لَا يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئًا وَلَا يَسْرِقْنَ وَلَا يَزْنِينَ وَلَا يَسْرِقْنَ وَلَا يَزْنِينَ وَلَا يَقْتُلْنَ أَوْلَادَهُنَّ وَلَا يَأْتِينَ بِبُهْتَانٍ وَلَا يَأْتِينَ بِبُهْتَانٍ يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ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 كَبُرَ كبر مقتا عند الله أَن أن مَا ما لا تفعلون 127. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا, صفا كأنهم بنيان مرصوص.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 وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمِهِ أَحْمَد فَلَمَّا جَاءَهُ بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُوَ يُدْعَى إِلَى الْإِسْلَامِ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 لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَى تِجَارَةٍ تُنْجِيكُمْ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ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 قال الحواريون نحن انصار الله فآمنت طائفة من بني اسرائيل فآمنت طائفة من بني اسرائيل وكفرت طائفة فايدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين